بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسولا جاعل الملائكة كنت رسلاً أولي أجنحت مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء.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 وما تحملوا من أنفا ولا على الله يسير وما يستوي البحران هذا رب سائغ شراغه حلية تلبسونا وترى الفلك فيه مواخر قرون <تص> يا. in ك مثل خبير يا أيها الناس أنتم الفقراء. خلق جديد وما ذلك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 <تصفيق> <تصفيق> أَوَلَمْ <عن مركب> نُنَمْ ما يتذكر مَا يَتَغَنَّى كُنْ فِي